للفقراء الذين أحصروا في سبيل الله لا يستطيعون ضربا في الأرض لا يستطيعون ضربا في الأرض يحسبهم الجاهل أغنياء من التعف في تعريفهم بسيماهم لا يسألون الناس إلحافا وما تنفقوا من خير فإن الله به عليم